اغيب وابعد واشغل واحاول انسى عنك ماتنسى ذكرى السنين اللي معاك قضيتها حاولت كأ مرة وكم مرة ولاكن ما عقوت حتى لو ان ذكراك ما مرت علي مريتها إن كان عندك حلق اللي سوكت وسوكت بدمتي ما عاد بس وما سويتها وشلون وانا كل ما تطري على اي مت لو ما عي قدره على انسانا نسيتها ما هو بسيط فرق ما مبنيت حبه بني بيت مرتاح من صبك لسيسانه ومن تثبيتها ويروح في لامح البصار ويضيع منك ما بنيت تدلي يا لعيك ببيتك تدخلك في بيتها من حظي يا العاثر تخيرت بعد أن شهويت والوقت قاسي والسنين العوج ما يا عندي علم وش بيصير لي ولا يا ليت ثنت رجلي من بدايت هوا عنيتها كل وشانا أمست في يد من الفراق وش لقيت غير المشاكل والهم وماللي على عين جريتها ولا تعالى نشدك واش خليت عندي ما اخذت حتى سعاده اخذتها مني ولا رديتها ما عاد باقي كود نار جمرها منه اكتويت وشفتها بتموت ويموت الجمر كريتها ونحس منها سلفة خلصت منها وانتهيت قلتحت منك اذرت عنات ذبتنا أفسي وفيدي حفرتك أبري ما أدريت وجروح صدري كلها من خجري لقيتها وتبغاني أنسى والله إن أموت وأنا ما أنسيت ما تنسى ذكرا السنين اللي معك ضيتها محبتك بتعيش في صدري وتاب كما بقيت فالقلب زارعها ومن دم العروق أسقيتها فالقلب زارعها